يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحذك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقينا من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.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 ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان فَخَلَقَ فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على الموت